فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ قَوْمَكُمُ الشَّائِيَو أَكَلَنَّكُمْ فِي آفَسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُونَ نَصْرًا إلا أن تقولوا أولا المعروف ولا تعظموا عقدا نكاح حتى يبلغن كتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ قَلَخْتُم مَّنْ سَاءَ مَا لَمَسُوهُ أَوْ تَفْرُضُوا لَهُ نَفْرِضَهُ ومتروهن على الموشي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحشنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمشون وقد فرق كل لهن فريضه وقد فرضت لهن نفلقه فانسوا ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي يده عقد تشاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله على ما تعملون بصير